وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم أما بعد إخوة الكرام مازلنا مع مجالس العلم وهي أشرف المجالس على الإطلاق سيما وأن النبي, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجالس قوم مجلسا يتلون كتاب الله وأتدى الرسولناه بينهم إلا وشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذه من أفضل الفضائل أن الله تعالى يذكر طالب العلم بالسناء الحسن في الملأ الأعلى وكلما كنت أشد حرصا في الطلب كلما ازددت رفعة عند رب الأرض والسماء وليس يامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين أقبل أحدهم إلى فرجة فجلس فيها والآخر استحيى فجلس في مؤخرة المجلس والثالث ولى وأدبر وأكثر من يولي في عصورنا الآن كثير عمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخبر أو بنبئ الثلاثة نفر أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه وأما الثالث فأعرضى فأعرض الله عنها لذلك مجالس العلم التي لا يذكر فيها إلا قال الله قال الرسول هي أشرف المجالس والمحروم بحق من حرمه الله دل وعلا من هذه المجالس والمغبوم بحق من غبن نفسه بأن أسقط نفسه بأن يكتب في الملأ الأعلى أو أن يذكره الله دل وعلا بالسناء الحسن في الملأ الأعلى الإمام الزهري كان يكتب الحديث قال أبو الزناد تعرفون سلسلة من طبقة الزهري أبو الزنات أبو الزنات يروي عن الأعراج عن أبي هرايل أبو الزنات قال كنا نجلس في مجلس التحديث فكان ما نكتب إلى الحديث او نكتب الأحكام قال الزهري وكنت أكتب كل شيء فراح فذهبوا فقالوا له أنت تكتب كل شيء يعني ما تترك المهم وتكتب كل شيء فقال الإمام الزهري هذا هو العلم ثم قال فلما تبعد الزمان احتاج الناس إلى ما عند الزهر من العلم فقلنا والله هو أعلم الناس هو أعلم الناس. وهذا أصالة ما ستره الإمام بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له الأنصري يا ابن عباس أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر الأماجد فقال دعك عني أو إليك مني ثم ذهب بعد ذلك إلى المجالس فجلس يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتأويل القرآن حتى احتاج الناس جميعا لابن عباس حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه الذي قال فيه أنه سلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه ابن أم عد قال ابن مسعود نعمة الجمان القرآن ابن عباس هذه فضيلة ليست بعدها فضيلة ومن قبى ليست بعدها من قبى فالمغموم بحق من قطع نفسه عن هذا الخير وأشد منه غبنا من يعني يستمع لمن يقطع عنه هذا الخير قطع الطرق كثر والذين لا يعقلون ويهرفون بما لا يعرفون كثر والذين لا يعرفون هذه أو, قيم هذه أو قيمة هذه المجالس المنهجية كثر والإنسان إذا أصغى لكل قائل جاهل فإنه لا يمكن أن يصب إلى النجاح بحال من الأحوال أو لا يمكن أن يرتقي بنجاح بحال من الأحوال عجب كل العجب أن الله يؤثر على أحد أن يطلب العلم ثم يضن على نفسه بهذا العلم وعجب كل العجب أن الله لو لوعال يفتح بابا للمنهجية العلمية لا سيما وأن الإنسان لا يستطيع أن يقاوم يعني يمكن أن يشوش مرة مرتين لكن أثر العالم بيظهر وطالب العلم بيظهر والمثقف بيظهر فمعنى هو أصالة يحاول قدر كان تقويض العلماء وطلبت العلم هذا تضيع للدين لأن العلم لا ينتشر إلا بالعلماء ولأن الأمة لا تنجو إلا بالعلماء ولأن ظهر على برهنة وبين أن هذه الأمة مناط نجاتها وشرف عزها ومكانتها بالعلماء فقط هذه التي بيّنها الله العالم في كتابه وبيّنها النمسلم في سنة بيّنها الله في كتابه عندما قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات وقال الله للفعل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأما في السنة فقد قال النمسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويذهل الجهل وإن الله لا يقبض علم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى علم وفي الواقع لم يبقى علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فخسارة ليست بعدها خسارة من يصغى إلى من يمنعه أو يقطعه عن مجالس العلم سيما أنها عزت المجالس المنهجية والدراسة المنهجية في هذا الزمان والزمان سيتحدث عن ذلك وكما قلنا أثر العالم يثبت علمه وأثر طالب العلم يثبت ما عندهم مازلنا في لمية ابن تمية نسأل الله لعالم أن لنا اتمامها نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر على الطلب قول شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكننا الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به كفا نرفن نسوديت لذلك نحن شرحنا إلى قوله حب الصحابه حب الصحابه كلهم لي مذهبنا قال وموده القربة بها اتوسل وموده القربه يقصد بالقربه هنا قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرف النسب أصل من أصول ديننا لأن الأصل في أصول الإيمان هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول إيماننا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاقى طعم الإيمان من قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيوا Δز بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين طبعا إذا قال والناس أجمعين هذا يدخل فيه أسول دين أقول والمودة في القربة القربة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه كما قلنا حب القرابة من حب النبي السلام وهو أصل من أصول ديننا قال النبي السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من, من والده وولده والناس أجمعين ماذا تستفيدون من قوله والناس أجمعين علمنا أنه قال أحب إليك أن النبي السلام يكون يكون النبي يسة الله أحبة إليك من الأصل والفر والأحواشي بل قال والناس أجمعين طبعا علمنا الوالد والولد ما الفائد أن يقول والناس أجمعين ده صحيح شيء هذا أنا أريد شيء هنا انا أريد شيء هنا المفتسم والناس أجمعين لا لا يعني إيش تستفيد من الناس أجمعين علمنا الوالد خلاص الأصل ومن على الوالد وجد الوالد وجد والابن ومن نزل ممتاز هذا الهامشية أريد العمق والناس أجمعين ممتاز أنت من بني, بني كمان انت كمان بني انت من بني خشب من بني من بني البشر ولا من بني الخشب من بني البشر تدخل في الناس ولا ما تدخل يبقى لما هتيجي الحديث يا اخو والناس اجمعين تدخل انت ولا لا يبقى لا المراد هنا الوالد والولد والنفس يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم احب اليك من نفسك وهذا الذي اعترض عليه عمر في أول وهلة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر قال الآن يا رسول الله صدق قال الآن يا رسول الله أن تحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر يعني كمان الإيمان الواجب قد حصله بقولي الآن يا عمر قال الآن يا رسول الله فالمحبه خرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل من اصول الدين لا سيما وان الله جل قد أمر نبيه صلى الله يبين شرف النسب وايضا يبين الموده في القربة بحديثه عندما قال الله الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي الله في اهل بيتي في رواه في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن به لن تضلوا بعد كتاب الله قال وعتراتي في رواية سنة وفرواية قال وعتراتي وعتراتي هي آل بيتي وأيضا أنه سلم كان يوصي بآل بيتي عندما نظر الحسن وقبله ثم قال والله إني لا أحبه اللهم أحبب من أحبه ومن أحبه فبحب أحبه وأيضا علي بن أبي طالب قال أنا مولاه من كان عنه مولاه فأنا مولاه وقال له أنت مني وأنا وأنا منك وهذا يبين النبي تسلم شرف النسب ولما اشتد الأمر لما جاء عمر بعث عمر رضي الله عنه وارضاء عاملا على الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع قال يا رسول الله ابن جميل منع الزكاة وخالد منع الزكاة والعباث منع الزكاة اشتكى من الثلاث فنظر إلينا بالسلام فقال أما ابن جميل ما نقم, ما, ما نقم إلا أن الله قد أغنى فلم يشكر لله جل وعلا أن فمنع الزكاة سلامه على ذلك قال وأما خالد إنكم لتظلمون خالدا حبس أعتذى الأعتاد والأدراع حبثهم لله جل في علاه جعلهم وقفا لله جل في علاه وقال أما العباس اما علمت يا عمر بان الرجل ان العم صنو الاب دافأ عن عمه العباس اذا استثق به عمر الخطار كما سنبين في ذلك فالنبي السلام استنهض الهمة وحس الناس على محبة وقربت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك انظر إلى فقه الإمام ابن تميم مellt خيقول مادة بها أتوسل أتوسل إلى الله لعنى بحب قربت رسول الله وآل البيت محبتهم من الدين لان محبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم الكلام هنا من هم آل ويت النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء لهم انظار مختلفة قالوا قال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى لم يذكر الصحب معهم فيدخل كل صحب النبي صلى في اله فهم اله لان سلم آل فلان ليس من اوليائي انما وليي كل ايش صالح فقالوا ان لم يذكر الصحب مقرونا ي... يذكر الصحب مقرونا مع اهل البيت فهم من اهل البيت القول الثاني بأن اهل البيت هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وurai النساء وهذا ليس من قول أهل السنة والجماعة اخراجوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والقول الفصل والقول الصحيح الأسد لأهل السنة والجماعة بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة إذن صار ضابطا يضبط لك من هم آل البيت من هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعني قد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان به لن تضلوا بعد كتاب الله واعتراته أولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في ذلك قال الله للفعلات واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الريدسة ايش اهل البيت اهل البيت ولما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من نساء وجاء إلى عشاء زينب على ما اذكر فقالت له نفس سلم كيف ودت أهلك كيف ودت أهلك يقصد بذلك من يقصد بذلك يقصد ب... يقصد... يقصد... تقصد بذلك زوج نفس سلم ونفس سلم لما خطب الناس وقال أيها الناس من يعظرني من رجل بلغ أذاه في أهلي وما علمت عن أهلي إلا الخير وبلغ أذاه في رجل وما علمت عنه الله إلا الخير يذكر ذلك عائشة رضي الله عنها أرضها وأيضا المتكلم في الصاحب الجليل الغرض المقصود بأن الأزواج من الأهل لذلك في الحديث زيد لما سؤل أزواج النبي نساء النبي من آل بيته قال نعم هم من آل بيته ولكن ثم أكد بقى يعني التأكيد على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال هم قرابة الذين يحرم عليهم الصدقة هم قرابة الذين يحرم عليهم الصدقة آل علي بن أبي طالب وقالوا عقيل بن أبي طالب وقالوا جعفر بن أبي طالب وقالوا العباس بن عبد المطالب هؤلاء هم قرابة بنوا هاشم وبنوا المطالب لأنهما سوا وفي الشعب كانوا سوا لم يفترق في جاهلية ولا ولا في اسلام لذلك لما عثمان بن عفان جاء هو جبير بن مطعم إلى النمسلم قالوا يا رسول الله يعني أنت الآن تعطي الخمس لبني عبد المطالب ونحن وهم سواء سوا قال لا بني عبد الشمس قال لا بن عبد المطلب وابن هاشم في الجاهليه والاسلام ايش سواء اقترنا معا فهؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقه هم قرابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم والى بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول مسلم في بعض حيث يتسامح في اسانيدها قال مسلم الذي نفس بيده لا يدخل قلب رجل لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحب آل بيت رسول الله أو قال حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال يا أيها الناس من آذى عمي فقد أذاني من آذى عمي فقد أذاني إنما العم صنو الأب إنما العم صنو الأب وهذه فيها دلالة وضحة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم على بيان القرابة التي لابد أن تصل يعني هذه القرابة زيادة في هذا الباب لابد أن نأتي إلى أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على قرابة رسول الله, صلى الله عليه وسلم وكانوا أحرص الناس على وصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم فضل هؤلاء الأخيار الأبرار فتأتسي بهم ولذلك سنضرب مثلا فقط بالمودة العظيمة التي كانت بين آل بيت النبي سلم وبين الصحابة الأخيار وإذا ضربت مثلا فلزاما علي أن أضرب بمن ببكر ولما أنت مبتسم جدا وأبتسم لك إجابتك هذا استنهاض هم نعم لكن الأسد في ذلك أن يقال لأن الرافض أخبث خلق الله عندما يتعنون يتعنون في من؟ في أبي بكر ومن؟ وعمر ويقول ويقولون انهم أعداء لأهل البيت فلذلك إذا ضربت مثلا في صلة القرابة أو المودة لقرابة رسول الله السلام لابد أن أضرب مثلا بهؤلاء الصحابة الأخيار منهم أبو بكر وهو أصل وأساس وأيضا عمر ابن الخطاب أبو بكر رضي الله عنه أرضاء يراجعه لأنه تأخر باعة علي بن أبي طالب لأبي بكر راجعه فأبو بكر تعرفون من أبو بكر و أنا لم أعرف به لأنه قد تكلم عنه المصنف أبو بكر رضي الله عنه أرضاء بكى بكاء عظيما عندما جاءه علي بن أبي طالب يراجعه فراجعه مرة وثانية ويكلمه في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول نراك استثرت بأمر كان لنا فيه نصيب هو مسأ اللي هم يحسبونه إرثا وليس بإرث وعلي بن الطالب يعلم أنه ليس بإرث كما سأبين في المخاصمة التي حدثت بين فاطمة بين أبي بكر رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين فبكى أبو بكر بكاء عظيما وقال والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي لا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل حب إلي من قرابتي لقرابة رسول الله, الله س scores أن أصل حب إلي من قرابتي وهذا قد ظهر واقعا من أبي بكر رضي الله عنه أرضاه كيف كان أبو بكر يعظم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ويتسامح في السير جلس النبي السلام وجلس بجانبه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وازدحم المكان ودخل علي ابن أبي طالب يريد أن يجلس فلم يجلس ويمكن المكانا له أبو بكر وقال ختن رسول الله, الله سلام ها, ها هنا يا أبا الحسن ها هنا يا أبا الحسن في مكاني وافسح له المكان فابتسم وسلم مقرا وقال يا ابا بكر لا يعرف الفضل لا اهل الفضل الا الا اهل الفضل وان كان في كلام اسناد لكن انا نتسامح فيه وهذا قد حدث من ابي بكر لقرابه رسول الله صلى كان ابو بكر يمشي فإذا صلى نظر الى الحسن فبكى ثم أخذه فقبله وحمله لأنه كان يرى النسلم يقبل الحسن يأتسي برسول الله في قرابات ويعلم أنه صبت رسول الله هو سيد شباب أهل الجنة فيقبله ويقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بإيش بأبي وعلي يسمع ويضحك ويبتسم وينظر كيف الحظة والمكانة للحسن عند أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يقول بأبي شابه بالنبي لا شابه بإيش بعلي رضي الله عنه وارضاه وأما المسألة العظيمة التي يتمسكون بها ويتمسحون فيها على مسألة المخاصمة التي حدثت بين فاطمة رضي الله عنها وارضاه وبين أبي بكر رضي الله عنه وارضاه هذه المخاصمة مخاصمة اجتهاد والاجتهاد لا يفسد للود القضيه والاجتهاد فيها مصيب وفيها وفيها مخطئ والكل ماجور غير مأزور ما دام الامر نابعا عن اجتهاد فلا وزر ولكن بالاجر يعني المعنى بأن فاطمة اجتهدت فيما طلبت وأبو بكر اجتهد في رفضه لطلبها وحصل بأن فاطمة رضي الله عنه غضبت غضبا مؤقتا على أبي بكر ولا يقال بأن هذا الغضب أفسد للود قضية أو أن هذه المخصبة كانت هجرانا من فاطمة لأبي بكر كما يهول لذلك الروافض الخبثاء الذين يقعون في صحابة رسول الله الحاصل ان هذه المسألة قد ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون بأن أبو بكر لما جاء من العوالي وعلم أن السلام قد مات دخل عليه فقبل بين عينيه وقالت طب تحيا وميتا يا رسول الله إن الله لا يجمع لك موتتيني ثم خرج على الناس وتعلمون من عمر ما فعل فقال لعمر إليك عني يا عمر ثم قام فقال أيها الناس هنا الأصل الأصيل هنا الإداري الناجح حتى تكلم في, في في الكلام على على أمور الدنيا حتى يقولون الإداري الناجح إدارته الناجحة لا تعلم بإيش بوجوده أنت إن أردت أن تختبر إداريا ناديحا اعلم أو انظر إلى إدارتي وهو إيش هو غير موجود هل خلف غيره يمثله أم لا هل أتقن الصنع من كان تحت يده أم لا هذا هو فلذلك لما قام أبو بكر يعلم أن الوظيفة العظمى لرسول الله سلم هو أن يجمع المال بأبي هو أمي وأن ينفقه على الناس يعني أن يجمع الناس لنفسه أهم وظيفة رسول الله سلم أن يجمع كل المال الذي في الأرض على مشاكل أرض ومغربها ويوزعها على حموت. حموت ما هي أهم وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي تبليغ تعبيد العباد لرب العباد صحيح ولا لا لا يربط الناس بأشخاص المصيبة التي نعيش فيها في هذا الزمان أننا الآن نربط الناس بأشخاص لذلك أنت ترى عداء وضارية ان كانت المسألة شخص يخالف شخص يقول لك خلاص انتهى الموضوع لا. لا تسمع له لا تكلمه لا تاخذ منه اللي يخالف يخالف صاحبي يخالف شيخي يخالف استاذي مصيبه كبرى هذا دياننا راح هذه رقبه في الدين فهذا الباب لا يصح لا احنا نقول حتى حتى الاشياخ والمشايخ الفضلاء النجباء يقولون ان الخلاف لا يفسد الود قضية ما بال الصغار يدخلون في هذا الباب لذلك الامام الذهبي سطر بماء العين كلاما قال لو سكت الذي جهل لخف الخلاف بل انقطع الخلاف المشكلة كل المشكلة بأن الجهل الجهل أم الذين يحركون الدفة وتكلمون لكن الكبار الأفواض الأماري دي يعلمون أنه ما من أحد إلا ورد ورد, ورد عليه الإمام مالك جاءه هارون الرشيد فقال له نلزم الناس بالموطأ الإمام الدنيا إمام مالك النجم هو الإمام مالك فقال له لا لا يا إمام دعي الناس فلكل امرئ له اجتهاد والله أعلم بالمصيب من إيش؟ من المخطئ فكان اجتهادا من فاطمة بعثت إلى أبي بكر وقالت ائتنا بإرث أبينا من فدك وخيبر سهم خيبر وفدك فلما قال ذلك تطيب أبو بكر أو طيب أبو بكر رضي الله عنه الكلام لها وقال لا إرث لك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن معاشر الأنبياء لا نورة نحن معاشر الأنبياء لا نورة ما تركنا صدقة نوعه أخذه المرهفون أو المفتون المأفون الذي يحرف طالما تركنا صدقة. يعني الذي ما هنا اسمه إيه؟ في صاحب اللغة العربية ما هنا اسمه وصولهkey الذي تركنا صدقة يعني لابد أن يعطيها ما تركنا صدقة آسف ما هنا نافية التهوك هو الذي يفهم هكذا يقول ما تركنا صدقة يبقى لما ما تركصدقة اللي تركوا ايش إرس. يكون ارسا فهو استعيح ما هنا إيه اسمه صون الذي تركناه صادقة ولذلك السلام قالها قال ما تركناه صادقة ثم قالت ما ترك درها من ولا دنار ولا عبدا إلا الأمر الذي أوقفه لله في علام فقال فبعت علي أبو بكر بذلك فغضبت من أبي بكر حسبت أنه يحبس عنها إرث أبيها فغضبت وكان الغضب مؤقتا لكنها مرضت فقالوا هجرت أببك ما كان هجرانا لكنها جانبت مجالسة أببك فرق أن يهجر وفرق أن يجانب المجالسة يعني انا ما الفرق بينهما الفرق بينهما أنسين أو زيد وعبيد لو يعني زيد تجنب مجالسة عبيد لكنه إذا قدر الله فلقيه فلابد أنه يسلم عليه ويسأل عنه ويعاونه ويتحبب إليه ويعطي له الخير ويهش وبشي في وجه لا هجران في ذلك لكنه يجانب المجالس لما هو يرى في نفسه فيجانب هذا الفرق والشعر التي تفرق بين مجانبة المجالسة وبين الهجران الهجران لا يجوز لأنه سلم نهى عن أن يهجر المسلم أخاه فوق فوق ثلاث إلا ان كانت تمت مصلحة على الهجران لأهل البدع الذين يمكن بالهجرانه أن, إيش؟ أن يرجعوا عن بدعاتهم لكن لو كان الأمر عطوا وتغيانا يبقى له جران لأنه جران هذا مؤقع معلل بعلة هو أن يرجع كما هجر النبي صلى الله عليه السلام الثلاثة نفر حتى أنزل الله التوبة عليه لكن أهل البدع إن كان وجرانك لهم يزيدهم تغيانا وعطوا ويقولون أنت متشدد متطرف ولا يقض منك وتكون حرب دروس على الدين لا له جران هذا تقول سلاما سلاما وقدر إن كانك ترفق به وتدعوه إلى حاضره السنه النبويه عامه هي لما قالت بذلك ما هجرته لكنها جانبت المجالس ثم مرضت مرض شديد وكان ابو بكر يحرص على ارضاء فاطمه رضي الله عنها وارضاها كما قلنا هو الذي بك واقسم بالله وقال والذي نفسي بيدي لا قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اصل احب الي من قرابتي فكان يسترضي فاطمه ولا استطيع الدخول عليها فمرضت مرض شديد هنا العلماء يقولون لم يرى فاطمة حتى ماتت وحتى أن علي المصالد دفنها ليلا فعمى عن قبرها وهذا فيه نظر هذا الأمر فيه نظر والبهقي روى رواية مرسلة والأجود أن نأخذ بها لأنها رواية مرسلة حسنة أن, أن أبا بكر استأذن علي في شدة مرض فاطمة رضي الله عنه لأنها ماتت بعد النفس سلام بستين سنة وكان هذا يعني طويل العمر صحيح ولا لا؟ بستة أشهر ممتازين مات بعد النبي السلام بستة أشهر فذهب أبو بكر فاستأذن علي أن يذهب أن يزور فاطمة فدخل علي بن أبي طالب وكما قلنا هذه رواية بسانة صحيح لكنها مرسلة فدخل علي بن أبي طالب على فاطمة قال هذا أبو بكر على الباب يستأذن للدخول قالت تحب أن آذن له طال نعم أحب أن آذن له طالت إذن فأدخله فدخل فبكى وارضاها ورضيت ثم رجع والدلاله الواضحه الجليه على استرضاء ابي بكر لفاطمه رضي الله عنها وارضاها أن من كان يعالج فاطمة يطبب فاطمه هي من أسماء بنت عميس واسماء بنت عميس هي زوج من زوج ابي بكر رضي الله رضي الله عنه وارضاه الله عنه وارضاه فلما مات تزوجت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فابو بكر رضي الله عنه وارضاه بعث باسماء بنت عميس كانت تطبف فاطمة لذلك فاطمة قد اوصت بعد نناتها ان يغسلها علي ابن ابي طالب واسماء بنت عميس رضي الله عنه فهي التي قد اشرفت على غسل فاطمه رضي الله عنها وارضاها وهي وهي زوج ابي بكر رضي الله و ولا نعمل وصلها هكذا ولا نعمل وصل من ابي بكر لفاطمه رضي الله عنها وارضاها لذلك نقول بأن ابي بكر ما هاجرت ما هجرته فاطمة ولا كانت المشاحه ولا, ولا التناحر والتضاحر بين ابي بكر وبين فاطمه المساله اجتهاد كانت اجتهادا والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له اجر فاطمة اجتهدت فاخطا فاخطات فلها أجر وأبو بكر اشتهت فأصاب فله أجران لا سيما أن الصحابة أجمعوا على قول أبي بكر لذلك لما تخاصم أبو العباس وعلي بن أبي طالب في سهم فدك وخيبر عمر بن خطاب ذكر أمام الصحابة إجمعين ما فعل النبي السلام في هذا السهم وما فعله أبو بكر وهو ما فعل ما يفعله وقال إذا وضعت أيديكم عليه تفعلون فيه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادت المسألة الحمد لله على الود وعلى البركة بين أبي بكر وبينا فاطمة وبينا عليه ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب طبعا تأخر في البيع ولم تكن مشاحنة بين أبي بكر وبين علي بن أبي طالب لكن لما ماتت فاطمة الناس كانوا ينظرون إلى عليه يخرج إلى الصلاة وأخر بيعته لأبي بكر فكانوا يسلمون عليه ويهش كل إنسان ويبش في وجهه بعدما ماتت فاطمة تغيرت الوجوه على علي بن أبي طالب يعني كانوا يفعلون ذلك لفاطمة لمن تحتها التي قال فيها المسلم الناس سيدة مساء العالمين فتغيرت الوجوه قام يصلي تغيرت الوجوه على عليم بن أبي طالب يعني ما الذي يحبسك الآن أنت أن تبيع أبا بكر رضي الله عنه أرضاه فلما رأى تغير الوجوه عليه علم السبب وكان السبب هو تأخر البيع فبعث إلى أبا بكر وقال اتنا إلى بيتنا عمر قال لا لا تذهب وحدك قال ما يفعلون به فذهب وحده ثم ذهب العلم بن أبي طالب ثم قال له والله ما أخرنا لنفاسه يعني عليك او لحسد فيما اعطاك الله دل في ولكن كانت مماله لفاطمه ثم قال موعدنا الظهر فكان في صلاه الظهر قام على المنبر وقال ايها الناس خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر رضي الله عنه ارضاه ثم قال ثم قال قدمه رسول الله انظر الى الموده المتبادله قدمه رسول الله انصاف والانصاف عزيز قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ل미عا في الصلاه امنه ورضى سلام على ديننا افلنا نأمنه على دنيانا هذا فقه علي بن ابي طالب هذا الفقه الراقي اللي فعله ابن ابي طالب القياس الجلي قال ان النبي صلى الله ارتضاه اماما لنا في الدين افلنا نرتضيه نحن اماما لنا في ايش في الدنيا فقالوا اذا لابد انه فبايع ثم قال ارسد هذا فبايعه ف فرح الناس وسروا بذلك سرورا عظيما هذا في دلالة على المودة العظيمة بين الصحابة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأما عمر الذين يقولون بأن عمر وعمر الذي وطبعا كلام الروافد أن أبا بكر كان إيه كأنه اللص السارق سرق الخلافة من علي بن أبي طالب وأن أبي طالب هو الوصي كذبا وزورا لأن عائشة لما قالوا له لما قالوا له وصى رسول الله على أحد يعني يكون خليفة بعده فنظرت إليهم فقالت عائشه مات بين سحري وايش ونحري ولم ارى انه وصى بشيء لكن قالوا له طب لو وصى يوصي بمن قالت يوصي بمن بابي بكر قالت ثم قال ثو ما عمر قال ثو ما قالت ابو عبيده بن جراح يوصي بابي عبيدة ابن جراح لانه امين هذه قالوا ما هذا الذي قال فيه عمر الخطاب لو كان ابو عبيده حيا لاستخلفته للأمانة وقال لو كان معاذ حيا لاستخلفته لما للعلم لأنه لا يتصدر ولا يسود إلا العالم تفقه قبل أن تسوده لذلك لما بواب البخارية بكلام عام الخطاب قال وبعد أن تسودوا عليكم بالفقه والفقه في الدين رفعة للإنسان لذلك الإمام الزهري كان يقول عز الإنسان يعرف في إيش في علمه وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون الأهل العلمي أعداؤه فالإنسان عزه وشرفه ومكانته بالعلم ولذلك قال بعض العلماء هذا العلم عزيز فمن, فمن رام به الدنيا أخذها ومن رام به الآخرة أخذها نسأل الله العالم أن جعلنا من أهل الآخرة إذن هذا أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب الذي قال في الرافض بأنه ايضا ممن اقتحم الدارة وقد سلب الوصاية من علي بن أبي طالب وهو الخليفة الراشد بل عمر بن خطاب جاء بالتنصيص لما قال ابن مسعود أشد الناس فراسة ثلاثة قال صاحب يوسف وامرأة فرعون وأبو بكر أما صاحب يوسف عندما قال لما رأى يوسف قال أكريمي مسواع عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولده وحقا صار عزيزة وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعن وقلما لما تجد الفراسة في النساء لكنها قد وددت وددت في مثلها وفي خديجة وأيضا في من يا أبت استأجره امرأة موسى عليه السلام قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرتها القوي الأمين قاله أبو بكر وفراسة أبو بكر أنه نصص على من على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضه. عمر الخطاب قال ما قاله ابو بكر قال والذي نفسي بيدي لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصل احب الي من قرابتي ان اصل وقد فعل ذلك فعليا كما سنبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من اعظم الناس قربه ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ترى تعظيما وتشريفا وتوقيرا للعباس رضي الله عنه وارضاه لما كان العباس روشنا وقد ضيق الطريق على الناس فهدمه عمر الخطاب هذه اللي وليه الأمر مسألة التضييق على العامة فممكن أن يزيلها لكن يزيلها وإيش ويرفع الضرر يعطيه وهذا الذي فعله ولكنه العباس قال صنع ذلك بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر فوضع رقبته وظهره وقال لتركبن فوق ظهري ولا تصنعن ولا تردن الأمر على ما كان عليه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تعظيما أيضا للعباس وكان يعظم العباس جدا لما اشتد الأمر على أبي سفيان وتكلم عمر الخطاب قال هذا عدو الله وقال الصحابة ما أعمل يعني عدو الله مكانها أو مأخذها فقال العباس لو كان من بني الخطاب فقال إليك يا عباس او دعك يا عباس من هذا القول والذي نفسي بيدي اسلامك كان احب الي من اسلام الخطاب لاني اعلم انا احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يستشير العباس ابن عبد المطلب في كل دائرة وفي كل مسائل المسائل المهمة التي تهم الامة باسرها يأتي بالشورى ويراجع العباس بن عبد المطالب يراجعه ولا يبتس في الأمر إلا بعد ما العباس لسائل أن يسأل طب لي ما لم يجعله في الشورى قلنا لم يجعله في الشورى لأمور كثيرة الأمر الأول لأن أصحاب الشورى قد سبقوه بإيش بالإسلام وهو كان متأخر الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ورضي الله الرسول عليه وسلم عنهم وبشرهم بالجنة لذلك الاتفاق والإجماع على هؤلاء الستة العباس كان عمر الخطاب إذا أصيبوا بالقحط وبالجدبطام فقال ربنا إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا برسول الله توسلنا برسول الله سيأتي في قوله أتوسله توسلنا برسول الله بإيش بجاه النبي الرسول Asile بعين النبي بجمال النبي فتقول يا جمال النبي بجمال النبي ارزقنا طب بعين النبي ارزقنا بجاه النبي كل هذا أجنبي عن الدعاء التوثل بجاه النبي لا يصحب حلم الأحوال هذا من التوثل البدعي بل بعضهم قال من التوثل الشركي صحيح فانظر إلى التوثل الذي على السنة قام عمر بن خطاب قال ربنا إن كنا إذا أجدبنا توثلنا بنبينا بإيش بدعائه وإيش الدليل بنبينا الظهر بجماله بشعره بزيه بجسدي أنتم قلتم لا بدعائه إيش الدليل فعمر رضي الله عنه ورضاه كان يقول كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا ونتوسل بالعباس قم يا عباس فادعوا فكان العباس يرفع يديه ويقول اللهم إنك تعلم أني لست بخيرهم وما فعل ذلك إلا لقرابتي من نبيك صلى الله عليه وسلم وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة ونحن نتوب إليك ونستغفر فيستسقي فيسقى بعد ذلك بعد هذا الدعاء اما قول عمر كنا اذا اجذبنا توسلنا بنبينا يعني بدعاء نبينا الاصل عدم التقدير قلنا الدلاله واضحه جدا وهو لما كما في الصحيحين لما كان انسلم على المنبر في خطبه الجمعه فدخل الرجل العربي قال يا رسول الله ادركنا اغثنا هلكت الاموال وجاع الاولاد والعيال ادعوا لنا ان يسقينا الماء انس بن مالك الراوي يقول وما في السماء من ايش من سحاب حتى رفع ان صلى يدي يقول اللهم اغثنا فجاءت قزع في السماء تحابه اظلتنا فما نزل النبي وسلم هذه من المعجزات ايضا فما نزل صلى من على المنبر إلا والمطر يتحادر من بيننا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه فهو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لكن هذه دلالة على فضل قرابة رسول الله عند عمر بن خطاب رضي الله عنه أرضاه ومن ذلك ايضا بأن عمر بن خطاب رضي الله عنه أرضاه كان يبجل عليا جدا وكان يستخلفه ولذلك لما ذهب إلى الشام لفتح بيت المقدس إنما بعث إليه أبو عبيد بن جراح قال استعصت علينا بيت المقدس استعص علينا فأتينا علّى الله للفعلاه أن يفتح الهديك ولنعمة ما طلب أبو عبيدة لكن علي بن أبي طالب خشي على الأمة قال لا يذهب غيرك أنت أمين المؤمنين أنت حصن الأمة قال أذهب ولعل الله يجعل الفتح وقد كان لكن العجب كل العجب المقدمة تنبئك بالنتيجة أنه أخذ مولاه معه مولانه والعبد أخذ مولاه معه وكان يركب طاره هل هالمقدمة تبين لك النتيجة فهو كان يركب طاره ويمشي تارة النوبة تأتي على العبد فيركب ويمشي عمر وعمر تأتي نوبته فيركب ويمشي العبد قدر الله بأن نوبة المشي لعمر كانت على مقتبل بيت المقدس وأبو عبيد بن الجراح ينظر وعقله ذهب والأشد من ذلك الذي اذهب عقل ابي عبيدة ابن الجراح ينظر يرى العبد على الناقة وعمر يأخذ بخطام الناقة ويمشي امير المؤمنين خليفة المسلمين ثم بعد ذلك قدر الله ببركة مخاض فاراد ان يمر عليها عمر الخطاب فاخذ نعله فخلعه فتأبطه فجعله تحت ابطه ومشأ وابو عبيدة ما زال عقله ايش يذهب ذهب أولاً أن أمير الذي قلنا بأن سيكون له الهيبة في قلوب هؤلاء من أهل الشام يعطونا مفاتيح بها المغدس يمشي والعبد هو الذي يركب على الناخ ثم بعد ذلك ما مشى هكذا دمش حافيا. احتفى وجعل النعل تحت إبطه فنظر إليه أبو عبيدة وكان يقول انتهى الأمر وبعثنا إليه ولا يفتح علينا فقال يا أمير المؤمنين لا أحب أن يراك القوم بما أنت عليه نحن كنا نؤمل أن الهيبة تجبرهم أن يعطوك المفاتيح لكن الهيبة هذه ليست بالشكل ولا بالمنظر ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان الهيبة في القلوب من من فوق العرش بربنا الرحمن هو الذي يضع الهيبة في قلوب من يشاء سبحانه وجلاله فعله كالمحبة فإن الله يضع محبته لعبد في قلوب من شاء كما قال الله ذلك في علاه لموسى قال والقيت عليك محبه ما راه احد الا احبه نظر الي قالت قرة عين لي ولا تقتلوا عتائا ينفعا او نتخذه ولدا الغرض المقصود جاء عمر الخطاب فلما قال له أبو عبيد هذا الكلام قال إيه يا أبو عبيد لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فلو ابت غين العزة في غيره أذلنا الله ثم فتح عليه أخذ المفاتيح وهو حافي أخذ المفاتيح والمسألة من فوق العرش الغرض المقصود استخلف عليًا على المدينة لما رحل إلى الشام وذهب إلى الشام لمكانة علي, علي بن أبي طالب من عمر الخطاب يقوم على المنبر ويخطف في الناس ويقول أيها الناس أقرأنا سيد المسلمين أقرأنا أبي بن كعب طبعا أقرأنا ليست المسألة على ما قالوا أن أحفظ واحد هو أبي وهم لا يحفظون عمر يحفظ القرآن قبل أن يحفظ أبي القرآن وأبو بكر كذلك لكنه قال أحفظ أقرأنا أتقننا في قراءة النمسلم أقرأنا أبي قال وأقضان او أعلمنا بالقضاء هو علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب بعث أبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ق وهو الذي وضع يده على صدري وعلمه كيف القضاء قال لا تقضيان بين اثنين وانت ايش غاضب وانت غضبان فعلمه اداب القضاء ولذلك كان عمر الخطاب دائما يقول قضيه استعيذ اعوذ بالله من قضيه وليس لها ايش ابو الحسن يقول اعوذ بالله من قضية وليس لها ابو الحسن ومن شده حب عمر الخطاب لقرابه ان مسلم ولتقريب قرابه ان مسلم تزوج يا بنت ابن ابي طالب وهذا النكاهه يقول عقول وقلوب الروافد الذين يقولون بمسألة يعني أنه اختصب من وين هو تزواجها الآن انتم عندكم حيدارة والراجل أصلا سيف وبطار يعني يزوج ابنته لو كانت العدوة مدودة يزوج ابنته وأي بنت بل بنت أصغر بنت عنده يعني هي حفيدة كما تزوج النبي عائشة على خمسة وامسين وهي تسع سنوات نفس الأمر عمر بن الخطاب رضي عرضها تزوج أم قلسوم وكانت صغيرة جدا بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وارضها الغرض المقصود بأن عمر الخطاب كان يقرب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غرب ولا عدب كما قلت لكم وكان دائما ما يقرب عمر بن أبي طالب حتى في مرض موته لما استخلف الستة من الشورى فراست عمر عمر ملهم قال ائتوني بعلي وعثمان لأنه علم, علم أن المسألة ستدور على إيش على الاثنين فقط وهما أنه ترك الستة الشورى وترك ابن عمر ينظر إليهم ويشهد فقط ومع ذلك قال ائتوني بعثمان وعلي فلما جاء علي بن أبي طالب فقال يا علي اتق الله في الناس إنهم سيعرفون لك قرابتك من رسول الله وشجاعتك وشرفك وقربك او حسن عملك في الإسلام فإن وليت فلا ترفعن أقوام كذا وكذا على الناس يعني قرابتك على الناس ثم قال ائتوني بعثمان فجاء عثمان ودخل عليه قال اتقل لها يا عثمان ان, إن الناس سيعرفون لك صهرك للنبي صلى الله عليه وسلم المسلم هو ليش يلقب بذن نوريني انه كان يمشي ملك على اليميني وملك عن يساري صحيح ولا لا ايش تزوج بنتي رسول الله وهناك حديث كما قلنا يتسامح عند, عند السير ان المسلم قال ولو عندي الثالثة لأعطيتك إياه لفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يعلمون المصاهرة بينك وبين المسلم ويعلمون شرفك وحسن عملك في الإسلام فإن وليت فلا ترفع بني أمية على على الناس كانت نصيحة من عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا لترى واقعا في تقريب قرابة رسول الله سلم من عمر بن خطاب رضي الله عنه أرضاه عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس أزغر من ابن عمر صغير على سن عمر أو أصغر من ابن عمر ومع ذلك عمر الخطاب كان يجعل له الهيبة والمكانة بين الناس جميعا حتى أنه كان إذا أدخل أهل الشورى من المهاجرين والأنصار وأهل بد يدخل معهم ابن عباس ضاقوا, ضاقوا عن بذلك فقالوا أدخلت علينا وأولادنا في عمره وتدخلوا علينا فنظر عمر الخطاب وأراد أن يجعل ابن عباس يتحدث عن نفسه لأنه طبعا هذه دلالة وضحة جدا على الأغرار للأغمار كما قلنا قد يقطع طريقك عن العلم القطاع الطرق وأيضا من التشويشات يقول لك طب الشيخ موجود تاخذ من التلميذ والشيخ موجود أو تاخذ من الأستاذ والمعلم موجود او هذا معه أستاذ دكتور والثاني معه دكتوراه والمسألة ليست كذلك وقدر كل مريء ما كان يحسنه فابن عباس كان أتقل الناس في ترجمة القرآن فقال عمر يبين مكانة ابن عباس بعلم ابن عباس لأنك لو سألت لا تقول لي أسماء لكن قل لي أين الأثر سهل جدا تأتيني وتقول الغماري أعلم أهل الأرض بالحديث ما رأينا تحت قديم السماء طيب أعلم من الكوسري ولك أن تقول ذلك كل إنسان القائل فيه على عليه مفتاح في أفهمه يستطيع أن يقول هذا لكن أنت الآن تقول إيش البينة على المدعي ولا على من أنكر أن تبين ما قلت دلل على ذلك فكأن عمر قال ابن عباس يقدم عليكم لكن لو قلت باللسان لن يسمعوا فلابد أن أأتي بإيش بالبيان أأتي بالبيان وما البيان العلم الرجل يدل عليه فأدخل ابن عباس وثم سألهم جميعا عن قول إذا جاء نفس الله وفاته فرأيت الناس أخطونا في دين الأفواج إلى آخر الآية قال ما تعلمون عن هذه السورة فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فقام ابن عباس وقال له عمر أجب فقال هذه اشاره للذنوب اجل الناس سلم فقال له والله لا اعلم منها الا ما علمت يا ابن عباس فعلم الناس قدر ابن عباس بالعلم وقدر كل مرئ ما كان يحسنه لذلك ابن ابزة لما تقدم على الناس بمكة وهو الذي يعني مولى من الموالي قال جعلت على الوادي مولى من الموالي قال يحفظ القرآن ويعلم المواريث قال نعم قد قال الناس سلم ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما ويخفض به اخريت فكان ابن عباس يقدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صنع الديوان وكانت الاعطيات تاتي والخراج ياتي فكان يقدم اولا قرابه رسول الله صلى الله على قرابته قرابه رسول الله الله عليه وسلم. العباس وقال العباس وعلي بن ابي طالب وقال علي بن ابي طالب والجعفر يقدمهم اولا ثم يقدم بعد ذلك المهاجرين ثم الأنصار ثم أهل بدل في الأفضلية والعجب العجاب أنه كان يعطي أسامة بن زيد مضاعفة عن عبد الله بن عمر فاشتد الأمر على الناس فقالوا اذهب الأمير المهنين فسأله فعبد الله يقول لا يتورع قال سأله لما أنت وأسامة قرينان فلما يعطي الأعطية زيادة لأسامة عن عبد الله بن عمر فأجاب عمر القطاب قال له صهم لعبد الله بن عمر قال زيد كان أحب إلى الرسول من أبيك زيد مولى النبي سلم وأسامى أحب إلى الرسول منك وزاده من أجل هذا فهو كان يعطي بقرابة كيف المودة مع النبي سلم فكان يصل مودة النبي صلى الله عليه وسلم هذه القربة قال ومودة القربة ولنا أن نأتسي بأمثال هؤلاء وأن نحترم ونتردى عن آل البيت وآل البيت إذا علمنا أحد من آل البيت في هذا الزمان وثبت النسب ليس نسبا مزورا فلابد ان, أن تعطيها للقرابة حقها وأن تعرف لها شرفها وأن توقر وأن تعظم وأن تبجل تبجيلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الإمام وموادة القربة بها التوسل هو الشيء الذي يتخذ المرء لقربه من الضارة في علاء أو لردوان الله دل في علاء والوسيلة لا نفصل فيها الآن أنا سأتي في كتب أخرى إن شاء الله الوسيلة توسل قسمان توسل مشروع وتوسل ممنوع ونحن الآن بصدد الكلام على التوسل المشروع هو الآن ابن تيمين يقول ومودة القربة بها أتوسل أتوسل لمن لله إيش بإيش بالدعاء خطأ ها؟ بالمحبة وهي المحبة ممكن يتوسل بها أنت أيوة كده أيوة سكما عند حضرك صق خلاص أخذنا للصق منك نعم نحن نقول هو توسل بالعمل الصالح أقسام التوسل الصحيح التوسل أعلى وأرقى وأسماء التوسل بأسماء الله جل فعله أو بذات الله المقدسة أو بصفات الله جل فعله صفات الذات أو صفات الفعل هذا التوسل أرقى وأسماء نوع التوسل وهذا الذي يتعبد لله جل العلا بالأسماء وهذا ترجمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة يعني من حفظها وتعبد بها وأصل التعبد التوسل بها يعني إيش التوسل بها؟ أن تدعو الله متوسلا بأسمائه انت تريد أن على يجيب من أسباب الإجابة أن أستناء على الله الحسن ومن أستناء على الله الحسن بإيش؟ بالتوسل بأسمائه لأن النساء الله مر على رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرض الصمن أن تعطينا كذا وكذا فقال لله السلام سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ومر على آخر لم يصلي على لله السلام ولم يذكر الله بالثناء قال هذا عجل هذا أعجل لا يستجاب له لم يأخذ بالأسلاب الصحيحة التي يوusingب له إذن التوصل الأول توصل بذات الله المقدسة أو توصل بأسماء الله أو توصل بصفات الله جل في علا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برحماتك يا حي يا حي يا قيوم توصل بأسماءه الآن توصل بالحياة بإسم الله الحي وبإسم الله القيوم الذي هو قائم على كل نفس يا حي يا قيوم برحماتك البقى هنا توصل بقى السببية بقى توسل يعني بسبب رحمتك أغثني بقى توسل إليك برحمتك قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين توسل بالكلمات أعوذ بكلمات الله بكلمات الله أضف الكلمة لله جل فعلها فوكلام الله صفة من صفات الله يبقى توسل بإيش بصفة من صفات الله جل فعلها وممكن تتوسل بأفعال الله بأن تقول اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم بالفعله كما فعلت تفعل فهذا توسل بفعل الله إلا الله في علاه كأن تقول اللهم إن كما رزقت فلانا خيرا وعلما فارزقنا الخير والعلم فارزقنا الخير والعلم, الخير والعلم النوع التوصل الأول هو التوصل بأسماء الحسنة والصفات العلى النوع الثاني التوصل بالعمل الصالح توصل بالعمل الصالح أن تتوسل لله إلا بعملك الصالح وهذا فيه ما فيه من العظمة لكن هو أدنى من الدرجة الأولى لأنك كلما طمعت في كرم الله كلما كان الله عند حسن ظنك لكن تتوسل بالعمل الصالح نعم وأدل الأدلة على ذلك حديث الصيحيني في بني إسرائيل ثلاثة نفر نازلوا في غار فانسد الغار بصخرة كل منهم لما توسل توسل بإيش توسل بعمل صالح الأول توسل ببره بالوالدين فانفرجت الصخرة والثاني توسل بإيش بأمانته بأنه لما استعمل الرجل وقال هذا أجرك ثم ول وقال تسخر مني فبعد ذلك رجع بعد سنين فقال أجراتي فقال هذه أجراتك ووجد وديا من غنم او من بقر قال أتسخر مني قال لا والله هو نمال المال فتوسل بهذا العمل الصلاح بأنه كان أمينا اتدخر المال وأيضا نماه للرجل فقبل الله الدعاء فانفرجت الصخرة لكن لا يخرجون وجاء الثالث بيّن العفة أنه كان يشتاق جدا لابن عمتي لبنت عمتي أو بنت عمه فلما قالت اتق الله ولا تهد الخاتم إلا بحقه فارتعدت فرائصه وابتعد من أجل الله فانفرجت الصغر هؤلاء توسّلوا بإيش؟ توسّلوا بالعمل الصالح هؤلاء توسّلوا بالعمل الصالح لذلك يمكن أن تقول اللهم مني أتوسّل إليك بحبي لنبيك لا بجانبك بحب بنبي تتوسل بحبك للنبي عليه السلام هذا توسل بالأعمال الصالحة كما قال الله جعل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويقفون عذابه إن عذاب ربك كان محذور الغرض المقصود التوسل أو ناعدة سيدة من التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الصالحين لا التوسل بالصالحين لا التوسل بالبدوي أو بغيري أو بالنبي ولا بإبراهيم ولا بموسى ولا بإيسى ولا بجبريل ولا بمكايد التوسل فقط بإيش ها التوسل بدعاء الغيص التوسل بدعاء الغيص كيف ذلك عندنا أدلة كثيرة جدا من هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب وهذا حديث فيه ضعف لكن صدق نبيه الباب لشرف أنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر أستأذن يا رسول الله للعمرة فقال إذن فذهب. ثم قال يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك لا تنسنا من فضل دعائك فهو توسل بدعائك وأيضا عكاش بن محصر لما قال النسلم في الصحيحين قال سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب سبقت عذاب ثباتوا يدوكون يخوضون من هؤلاء سبقت الإسلام الذين لم يشركوا فقام المسلم في حل اللغزة والإشكال فقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم فقال أنت من أو توسل بدعاء النسلم ولما جاء الرجل قال له ادعو الله أن أكون منهم هذا يكون إيش المفروض اعتراضك على هذا يكون اعتراضك على عمر ايضا قال الى الهاتف السلام لا تنسانا يا أخي من دعائك التوسل هنا انه لما قال له اضع الله لي توسل بايش بدعائي انت بتعملي بتشرح ولا بتعملي هذا يعني بترتقي انك مفتي ولا بتعملي يعني مش فاهم قول مش فاهم مش ما تتصبرش انك مفتي مفهوم هو ما معنى التوسل اتخاذ الوسيلة التي يرجى بها استجابة الدعاء يا أخي اسبر بقى عشان تفهم شوف لو تأملت أدركت لو تعجلت فات كما تريد جيد فنقول معنى الوسيلة هو اتخاذ الوسيلة أو الطريقة أو الحبلة الميسر للاستجابة فهمني فالآن هو الرجل يريد أن يستجاب له فقال أسرع الاستجابة أن يكون الدائلي من النبي صصل فلذلك قال له ادعو لي انا الان اريد من ربي <تضحك> لازم بقى الهوى كده لابد من هوى حقا اسمعني بس انا اريد شيئا واريد من من من ربي يبقى انا الذي اريد والاجابة تكون لمن لي فانا الان امرت شرعا ان ايش اتخذ الطريق الذي به يفتح الله لي باب الاجابة وخلاص بقى فلسفة زي ما انت عايز بقى ضمنا لازما اصلا فرعا في النهاية تساوي في النهاية تكون ممتاز لا تعترض يبقى اذا صارت ايش توسلا فهم كيف لاني بالتوسل وريد ان اصل الى الاستجابة فبوابة الاستجابة اما بي واما بغير فاهم فبي اصلا بي بقى معناها ايه تبرك اما انا ماشي معاك انا باشتغل كده يا ابنة الكتب احطها تبرك انا افهم ازاي أعود بأقول لك رياء وصمعة سنة حافظ الكلام دوت ما تلاشي وأنا يعني شغل ف... ف... فأنا الحاصل انا أريد الآن أصل إلى إجابة دعاء جيد فإجابة الدعاء هذا أصل بها إما بنفسي او بغيره فبنفسي وسيلة وهي من أفضل الوسائل وبغيري أيضا وسيلة لكنها أدنى الوسائل بنفسي أن أنا توسل بالأسماء وهذا أرقى الوسائل أو أتوسل بالصفات او بصفات الأفعال وهذا أدنى من الأول لكنه أيضا من أرقى الوسال او أتوسل بعملي أنا الصالح أو الآن يبقى كل ذلك بذاتي طب بغيري بغيري إما أتوسل بجاه غيري بعين غيري بجمال غيري بجسد غيري ببركة غيري كل ذلك أجنابي لا يمكن أن يقبل لأن الله أغلق هذا الباب لا يقبله لكن ممكن أتوسل بشيء آخر وهو الدعاء لأن النبي سلم إيش قال دعاء المرء المؤمن لأخيه بظهر الغيب اجب أكمل مستجاب. مستجاب يبقى مستجاب وسنة يبقى صار وسيلة ولا ما صار وسيلة يا أستاذ الحمد لله فإذا يتوسل بعد ما ننتهي توسل هنا بإيش بدعاء النبي سلم قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم فقال أنت منهم فقام آخر فقال سبقك فيها عكاش طبعا لها حكم كثيرة قال فيها العلماء لما فعل النبي سلم ذلك من هذا ايضا بان النبي قال خير التابعين على الاطلاق اويس رجل يدعى اويس من قرن ثم من مراد ثم من قرن كان به مرض البرص فبارئ منه الا موضع الدرهم كان له ام هو بها بار هذا افضل ما فعل في حياتي ذلك ارتقى ببن الولدين الى ان كان افضل التبعين لكن الاصل الذي اتدل به هي وايش ها. لا يا حبيبي يا شطار يا بابا قال الانسلم فمن رأاه منكم فليستغفر له من رأاه منكم فلذلك عمر القطاب قال انتم من اليمن انتم من قرن انتم من مراد نعف. اين اويس قال له لا نعرف اويس يذهب يدور ويحور ويكور على أويس لا يراه خفي تقي خفي نقي فقال الرجل نعم أنا أعلم أويسا هذا الرجل الذي عليه الثياب الرافة هو أويس مجهول بالناس وإيش يضره ما كان الله إيه يعلمه فقام له عمر قال أنت أويس قال نعم قال أنت من ورده من القرن قال نعم قال لك أم كان بك برس قال نعم شفيت منه إلى موضوع الدرام قال هذا هو نعم قال لك أم أنت بيبارق نعم فنزل إليه فقال استغفر ليه قال عمر الخطاب الملهم المحدث عمر الخطاب وزيرينا رسول الله أمير المهنين أنا أستغفر لك قال نعم أني سمعت رسول الله أنه قال المفضول يمكن أن يدعي الفاضل ويتوسل الفاضل بإيش بدعاء المفضول كما فعل مع العباس لأن الإجماع على أن عمر أفضل من العباس ومع ذلك توسل بدعائك فقال له استغفر لي فهنا توسل بدعائك فهذا الدلاء على التوسل المشروع ويعني الممنوع نتركه بقى لوقت آخر حتى لا يعني يشوش على الإخوة وبأذن نكون قد من البيت وندخل البيت الآخر بقى بعد ذلك في الدروس القادمة إن شاء الله